قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر ومين يتولف إن الله والغني الحميد أَسَالَ الله أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم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 وجئكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحلوهن الله اعلم بايمانهم فإن عليمتموهن مؤمنات فلا تجروهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا